وها هي ساعات العمر تمر بدون توقف وها هو قطار ا ل ح ي ا ة قد آ ن ا لنا به منه الرحيل وقد دنت الاجال و ل ا ربها جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ت د ر و ن من المفلس قال و ا يا رسول الله إ ن المفلس فينا ملا ذ ر ه م ولا دين ر ل ه أو ك م ا قال صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن المفلس من ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات ثم ي أ ت ي وقف ظلم هذا و أ خ ذ مال هذا و فعل في هذا ف ي أ خ ذ هذا من حسنات وهذا من حسنات ف إ ن ف ن ي ت ت ر ح عليه من سنه سيئاتهم ثم أ ل ق ي في النار جمعنا كثيرا في الدنيا وتقاتلنا على رزق قد قسمه الله عز وجل لنا ونسينا امر ا ل آ خ ر ة ك أ ن أ م ر ا ل آ خ ر ة صار لنا مغيب و ك أ ن لسان حالنا يقول لنا ب أ ن ن ا مخلدون في هذه ا ل ح ي ا ة لا موت ولا م ف ا ر ق ة ل أ ن ن ا سرنا نعشق الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لما ر ب أ ص ح ا ب ه إ ن م ا رباهم على اشياء غابت عن كثير من المسلمين اعرني سمعك ربما تسمع هذه الكلمات في عمرك م ر ة ربما تتكرر عليك كثيرا ربما تتعثر من م و ع ظ ة ربما ينكسر القلب وتزل النفس لله عز وجل ولكن بعد ا ل ا ف ا ق ة لا تجد قلبك زمن غيبت فيه ا ل أ خ ل ا ق والمبادئ بل إ ن شئت فقل غيب فيه الدين ب ا ل ك ل ي ة زمن فتن, زمن فتن وتقلبات وقلما يسلم, يسلم, يسلم لك اقل يدلك, أقل أقل أقل يدلك أقل على الله عز وجل الله كم عمرك, كم عمرك, كم عمرك عمرك ا ل آ ن إ ن ه ا أ ي ا م تطوى و ساعات تمر و حقائق م غ ي ب ة و أ ن ت لا تدري وقف الحسن البصري رحمه الله على ج ن ا ز ة و ك أ ن ه شغله أ م ر هذه ا ل ج ن ا ز ة ف إ ذ ا برجل بجواره يبكي قال أ ن ت قريب الميت قال لا قال, لا. قال تعرفه. تعرفه قال لا قال, قال لم البكاء قال تخيلت أ ن ي مكانه فكلما تذكرت بكيت. بكيت قال ولو, رد ولو عدت إ ل ى ا ل ح ي ا ة م ر ة أ خ ر ى وكنت مكانة. مكانه قال ما عصيت الله قط قال اسمع, اسمع. ف أ ن ا و أ ن ت مازلنا في ا ل أ م ن ي ة إ ن كان فيك نفس يخرج فاعلم ب أ ن ك مازلت في ف س ح ة من أ م ر ك يا ليتنا فيها كفافا لا لك ولا عليك روى ا ل إ م ا م أ ح م د بسندي عن ابن عباس رضي الله عنه أ ن ه دخل على أ م ن ا ع ا ئ ش ة وهي في سياق الموت ل ح ظ ة صدق ربما لا تعتريك إ ل ا في هذه ا ل ح ي ا ة عند خروج الروح ماذا قدمت ماذا جمعت ماذا أ ع د د ت لربك غدا أ و ربما بعد قليل إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة حينما تجتمع على قلوب العباد فترى الرجل لا يدري أ ي ن المسير أ ي ن السير أ ي ن الباب الذي يدخل منه على الرب سبحانه وتعالى و ك أ ن لسان الحال يقول لك إ ن ك مخلد لا تموت أ و إ ن ك في هذه ا ل ح ي ا ة معمر فلما استاذن و طرق الباب قال رجل بجواره يا ام المؤمنين ان ابن عباس على الباب قال ادعني من ابن عباس فانه صاحب سناء ولسان وانه سيذكر لي من فعلي كذا وكذا وكذا أ ل ا ترى لحال الرجل حينما يجالسه غيره و يمدحه ترى النفس قد استشرفت له و إ ذ ا ذمه و عراه و قال إ ن فيك كذا و كذا يتغير لونه أ ي ن ميزانك أ ي ن ميزان نفسك في ذلك الوقت فلما دخل عليها ح و ل ت وجهها إ ل ى الجد وبكت كثيرا ثم نظر إ ل ي ه ا ابن عباس وقال يا أ م ه هنيئا لك زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا أ م ه إ ن ك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا كلما عدد لها وهي م خ ب ر ة على الله عز وجل تقول حسبك يا ابن عباس حسبك يا ابن عباس فلما انتهى من كلامه قالت يا ابن عباس ليتني كنت فيها نسيا منسيا هذه أ م ك الذي ربما لو ذكرت لك من حالها أ م و ر ا تعجب, تعجب. كانت ص ا ئ م ة في يوم صائف بعد النبي صلى الله عليه و سلم ثم أ ر س ل إ ل ي ه ا عمر غ ر ا ر ة أ و شوال من مال و إ ذ ا بها تنادي على ا ل ج ا ر ي ة يا ج ا ر ي ة ناولين الصح ما أ ر ا د ت أ ن تجمع لتترك ل ل و ر ث ة إ ن م ا جمعت ل نفسها خيرا كثيرا جاءت بالمال ثم أ ف ر ق ت ثم قالت ل ل ج ا ر ي ة هذا لفلان وهذا, لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان فلما وزعت المال وفنيا إ ذ ا ب ا ل ج ا ر ي ة تصرخ تقول لها يا أ م ا والله لم يبق لنا ما ن أ ت ي به به صحيح. صحيح. لم تترك درهما واحدا فنظرت إ ل ي ه ا وقالت لا تعنفيني ي لو ذ ك ر ت ي ن لتذكرت هذه أ م ك حينما تعقل عن الله أ م ا نحن ف إ ن ن ا مغيبون وغالبنا لا يدري ما هو المراد منك في هذه ا ل ح ي ا ة ك أ ن ك خلقت ل ت أ ك ل وتشرب وتنعم حسبك ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لهذه ا ل أ م إ ل ا ل أ ن يجرد هذه النفس من ع ب و د ي ة ا ل ح ي ا ة إ ل ى ع ب و د ي ة رب العالمين سبحانه لذلك لما جاء ا ل ص ح ا ب ة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لتعلم ب أ ن ا ل ب ي ع ة مع الله إ ن م ا تتطلب منك العمل تتطلب منك أ ن تكون وقافا عند حدود رب العالمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل ل ص ح ا ب ة بايعوني ومعنى ا ل ب ي ع ة أ ن ك ت و ت ه ب نفسك لله عز وجل إ ذ ا قال لك النبي ف ع ل تفعل و إ ذ ا قال لك لا تفعل فلا تفعل فلما الصحابه ارادوا البيع ة قالوا ما لنا يا رسول الله ان وفينا ما اعطاهم درهم ما اعطاهم دينارا ما وعدهم بكثير عطاء انما كان صلى الله عليه وسلم يحذرهم من امور يقول لهم الجنه صبرا ال ياسر ان موعدكم الجنه اين موعدك غدا اين دارك غدا ل ح ظ ة بانك ستموت كما قال الحسن ح ق ي ق ة أ ش ب ه بالخيال ما تخيل رجل منا أ ن ه سيقف بين يدي الله عز وجل إ ل ا النذر اليسير إ ل ا إ ذ ا ضرب المرض بقلبه هنا يفيق إ ف ا ق ة س ر ي ع ة يقول لفلان كذا ولفلان كذا كل ذلك يطور في إ ط ا ر واحد أ ن حجاب ا ل غ ف ل ة ضرب بقلوب درب العباد أ خ ي الحبيب مازلنا في هذه ا ل ب س ي ط ة وهذه الفسحه نتمنى ونتمنى ونتمنى, ونتمنى, ونتمنى ونتمنى وقف الحسن, وقف الحسن, وقف الحسن على قبر يعظ الناس و إ ذ ا به يقول لهم, يقول لهم عجبا لكم, عجبا لكم يا أ و ل ا د آ د م تجمعون ل س ل ا س وما عقلتم عن الله إ ن ن ا لا نزم ا ل ح ي ا ة إ ن كانت في ط ا ع ت ه إ ن ن ا لا نقول لك دع ا ل ح ي ا ة للكفره ولكن نقول لك إ ن العقلاء من الناس يجمعون من الدنيا ل ل آ خ ر ة أ ر أ ي ت لو أ ن هناك رجل لا يملك من حطام الدنيا إ ل ا خ م س ة دراهم و إ ن عنده سفر طويل يحتاج ا ل خ م س ة دراهم فلو نظرت إ ل ى حاله حينما مر على بحر فالقى بالدراهم أ ن ت في قراره نفسك تقول مشدوم ضيع ماله وضيع نفسه ولكن ربما يكون عاقلا إ ذ ا علم ب أ ن هذا المال يعطله عن ا ل م ه م ة ا ل أ ص ل ي ة أ ن ه عبد, عبد لله عز وجل, عز وجل في هذه ا ل ح ي ا ة ف إ ذ ا تحررت من ا ل ع ب و د ي ة <تصفيق> لله كنت عبدا ل ش ه و ة أو عبداً, لامرأة. او عبدا لدنيا و أ ن ت لا تشعر كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم تعس وانتكس و إ ذ ا شيك فلن تقش دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليك نرجع و ل ى الحسن يقول لهم عندكم ث ل ا ث ة حسرات ح س ر ة حينما تجمع ولا تتمتع, ولا تتمتع. هذا حالنا, هذا حالنا. هذا حالنا. وهذه ذنوبنا على رؤوسنا قد حملناها كلنا ينظر في نفسه ب أ ن ه في أ ع ل ى ق م ة من ا ل ط ا ع ة وما جلس لحظات ي ع د معاصينا و يعد ذنوبه أ و يفتش في قلبه هل هو على الطريق هل هو على الجاده هل هو على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أ م لا قال الحسن تجمعون ولا تتمتعون نعم. نعم. نجمع ع م ن كثيرا ويحال بينك وبين المتعه به ثم قال له و إ ذ ا جمعتم لا, لا تنفقون في سبيل الله هنا المحق ا ل أ ص ل ي حينما يخالط النفس حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة الموت كلنا يتمنى العلوم كلنا يبحث عن ا ل س ع ا د ة فليست ا ل س ع ا د ة في أ ن تجمع أ و أ ن تفعل أ و أ ن تبني أ و أ ن تعمر ولكن ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة حينما تضع أ و ل قدم في ا ل ج ن ة التي خلقها ربنا جل وعلا ل ك وما أ ر ا د منك إ ل ا الطاعه في هذه ا ل ح ي ا ة ثم قال الحسن, قال الحسن حتى إ ذ ا اقتربت ا ل س ا ع ة و وجد أ ح د ك م أ ن ه مسافر لا محاله فلا زاد له لو بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لو استوقفته كثيرا و ل ن ظ ر ت في أ م ر ه يقول النبي صلى الله عليه وسلم س ب ع ة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله منهم ن ه م رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا هل ه استشعرت م ر ة ب أ ن دمع العين ينجيك من عذاب الله غدا, غدا, غدا هل س أ ل ت نفسك سؤالا ما الذي حال بينك وبين د م ع ة عين في ل ح ظ ة انكسار ما الذي حال بينك وبين كتاب الله ما الذي حال بينك وبين ط ا ع ة لله ما الذي حال بينك وبين أ ن ت أ ت ي ا ل ص ل ا ة مبكرا ما الذي حال بينك وبين أ ن تفعل معروفا أ و أ ن ت أ م ر بمعروف وتنهى عن منكر ثم عدد كم و كم و كم ت خ ر ج من هذه ا ل ح ي ا ة وما حصلت شيئا إ ن م ا ا ل نظر إ ل ى تجار ا ل ح ي ا ة تجد الواحد فيهم يفرح ب ز ي ا د ة مالك ويبكي دمع العين حينما يخسر في تجارته وهي أ م و ر م ع و ض ة أ م ا إ ذ ا فقد صلاه أ و فقد طاعه أ و حيل بينه وبينه امر لله عز وجل لا ي ت أ ث ر قست قلوبنا فهي صارت ك ا ل ح ج ا ر ة أ و أ ش د ق س و ة سرنا كحال بني إ س ر ا ئ ي ل نسمع كثيرا ولا نتحرك نعم, نعم. إ ذ ا ط ا ر ت ا ل م س ا ف ة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تجد ب أ ن العبد يتكفا ربما يحاول أ ن يصل ربما يصل وربما لا يصل إ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عقلاء ما وقف الواحد منهم م ر ة إ ل ا وجعلها لله عمر رضي الله عنه هو على الجاده هو بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم والصديق لما دخل عليه غلام في ل ي ل ة ب ا ر د ة في شتاء قارس قرب له ش ع ل ة نار قال يا أ م ي ر المؤمنين تدفا ف إ ن الجو قارس ولكن عمر كان عنده هدف أ ع ل ى وهدف أ س م ى يراود نفسه يحاسب نفسه, يحاسب نفسه يوقفها, يوقفها على الصغير والحقير والقطمير فلما قربت إ ل ي ه النار وضع يده, وضع يده وقال هيه يا, يا عمر لمثل هذا ف ا ع د أ ي ن عمر من ا ل ع ش ر المبشرين ب ا ل ج ن ة أ ي ن عمر صاحب الصدق في ا ل إ س ل ا م أ ي ن عمر الذي إ ذ ا ر آ ه الشيطان في فج سلك فج غ ي ر ه أ ي ن عمر الذي القرآن نزل ا ل ق ر آ ن فيه في آ ي ا ت ك ث ي ر ة أ ي ن عمر حينما يضع اصبع الله على النار ويقول يا عمر لمثل هذا فاعيد ح و ل أ م ر الدنيا إ ل ى ا ل آ خ ر ة ف ع ل ى كعبهم وصار نشوهم في السماء, السماء. وربما يقول قائل هذا ا عمر هذا عنده من النبي علم ولكن إذا ض ر ب ت لك المثل وقربت لك ا ل ح ك ا ي ة أ ل ا ترى ل حال سعيد بن ج ب ي صاحب ابن عباس على العلم وكلكم تعلمون الحجاج ا بن يوسف م س ر ف قاتل ولكنه كان يحب سعيدا لما فيه من زهد وورع فلما جلس إ ل ي ه م ر ة قال يا سعيد ما لي أ ر ا ك حزينا لا تتبسم ك أ ن سعيد أ ر ا د أ ن يعلم الحجاج ب أ ن هذه ا ل ح ي ا ة إ ن م ا هي م ز ر ع ة ل ل ا خ ر ة و أ ن الله عز و جل اعد ثوابا لمن أ ط ا ع ه و اعد عقابا لمن خالف أ م ر ه قال أ ي ه ا ا ل أ م ي ر كيف لي أ ن اتبسم وقد سعرت النار و أ ع د ت للعصاه و إ ذ ا بالزبانيه قد انتظروا أ م ر الله لا يعصون الله أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون ف ت ع ط ع الحجاج ر أ س ه كلنا أ ص ح ا ب زنوب وكلنا ذو أ خ ط ا ء ع ظ ي م ة ولكن صاحب الثم لابد له من إ ف ا ق ة لابد له في ز ح م ة هذه ا ل ح ي ا ة أ ن يستوقف قلبه م ر ة أ ي ن أ س ي ر ولمن أ س ي ر ولمن العمل ولمن تجمع كل ذلك يحتاج مني ومنك إ ل ى وقفه, وقفه. إ ن ك لم تترك سدى. تترك سدى. تترك سدى ولم تترك, تترك, تترك, تترك حملا سواء, سواءً كن نساء في البيوت, في البيوت جالسات, في جالسات او كن رجالا وشيوخًا, وشيوخًا, وشيوخا او كن على, على غير الجاده على غير على غير كلنا لا بد له من وقفه, من وقفة. وقفة. كلنا لا بد له من خطه عمل ورشاد, ورشاد في هذه الحياه لا تظن, لا تظن بانك اذا جاء اجلك تستاخر ساعة. ساعه والله, والله ساعة. الذي لا اله غيره ان الموت ياتي فجاه نعم. نعم. تجد نك... نعم تجد نفسك عريانا ولقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل مره ل ق د جئتمونا فرادى كما خلقناكم أ و ل مره اين مالك لا مال لك إ ل ا ما قدمت أ ي ن جاهك وسلطانك كله ذهب أ ي ن عمرك وزمانك الذي لا تمتلك إ ل ا هو لو قيل لك بكم تشتري س ا ع ة و ا ح د ة لاشتريتها بكل ما تملك ولو قيل لك بعمرك ما استطعت من حبك للدنيا و إ ن عمر رضي الله عنه لما أ ر ا د أ ن يقيم أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبي ه م في الجهاد قال كلمات اسمع لتعلم تعلم. تعلم. قال يا خالد إ ذ ا أ ر د ت أ ن تحارب القوم, حارب القوم, حارب القوم, حارب القوم فقاتل على الموت, الموت. توهب الموت. لك ا ل ح ي ا ة و إ ن ا نقول لك قاتل. قاتل, قاتل, قاتل قاتل من أ ج ل الفرار من النار توهب لك ا ل ج ن ة عباد الله إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إ ل ا بينه وما كان هناك أ م ر من أ م و ر ا ل آ خ ر ة إ ل ا ودف أ ص ح ا ب ه إ ل ي ه د ف ا نعم ما أ ر ا د من الناس إ ل ا أ ن يعبدوا إ ل ه ا واحدا وهو يعلم ب أ ن الدنيا قاطع طريق علي وعليه وهو يعلم ب أ ن ا ل ش ه و ة و ا ل ش ب ه ة في زمن الفتن تحتاج إ ل ى قلوب ح ي ة ربما تكون على ط ا ع ة وتحمد نفسك ولكنك يا مسكين لا تدري ربما يحال بينك وبين الطاعه في يوم من ا ل أ ي ا م أ م ا بلغك ب أ ن كان هناك رجل يدعى عبد الرحيم وكان من جيش المسلمين وكان حاملا لكتاب الله فارسا مغوارا يحمل في صدره آ ي ا ت فلما جاء الغزو و أ ر ا د ا ل م ص ا ر ع ة و أ ر ا د أ ن يكون له السبع و إ ذ ا به يخرج في جيش من المسلمين لقتال الروم فلما ع ل ى شرفا عاليا من ا ل أ ر ض إ ذ ا به تقع عينه على م ر أ ة ن ص ر ا ن ي ة ا م ر أ ة تملك جمالا ومالا وهي الدنيا حينما تتزين ل أ ه ل ه ا فنظر إ ل ي ه ا ف أ خ ذ ت بمجامع قلبه فنزل من على فرسه ثم طرق الباب وقال يا هنتا إ ن ي أ ر ي د الزواج مني وهو لا يدري أ ن ه ا ن ص ر ا ن ي ة قالت له إ ن مثلك لا يزوج وقال ولما قالت أ ن ت مسلم أ م ا نحن ف إ ن ا نصارى هم عزاز بدينهم وان كانوا على الباطل نعم يرون ب أ ن من تخلى عن د ي ن ه هو أ خ ص خلق الله لا تفرحن حينما تسمع ب أ ن فلان دخل ا ل إ س ل ا م ربما يدخل على مضض لم ا ل أ ن القلوب لم تستوي في ط ا ع ة الله ولا تحزن حينما تسمع ب أ ن مسلم ترك دينه ودخل ن ص ر ا ن ي ة صح م ص ب و ط أ ن ك تحزن ولكن تعلم ب أ ن ه ليس فيه خير فدينك أ ع ل ى أ ج ي ا ن ا ل أ ر ض لم ا تستبدلون الطيب ب ا ل خ ب ي ث ل أ ن النفوس نزلت ما نظرت للحياه إ ل ا أ ن ه ا حطام يبقى ولو علم عن الله ما ترك د ي ن ا فلما زاد عليها في الكلام قالت له انتظر حتى ي أ ت ي أ ب ي من الخارج فلما عاد أ ب و ه ا قال ما ح ا ج ة قال بنتك هو مسلم هو رجل صالح هو يحمل ا ل ق ر آ ن في صدره هو مجاهد في سبيل الله ما خرج إ ل ا ل ل ج ن ة فقال إ ن م س ل ك لا يرد ولكنك مسلم قال وما ا ل ح ي ل ة قال تتنصر طلب منه ا ل ك ف طلب منه النزول قال أ ف ع ل يا ل ل ح س ر ة حينما يستوقفك ا ل أ م ر ويكون فيه م ع ص ي ة لله ولا تستطيع أ ن تضبط النفس ربما ر ش و ة تسقط أ ن ف ك في ا ل أ ر ض ربما مال يتيم لا تملك نفسك على أ ن ت أ ك ل ه ربما ن ظ ر ة في الحرام تسقطك ارضا ربما نحكي الحكايات ي ت ع ز الناس ولكننا أ ص ح ا ب ذنوب وان الذنوب تحول بين القلب وبين الرب فلما تنصر رعى الخنزير سنوات وتزوج المراه ثم تركه المسلمون وانصرفوا وما هي إ ل ا ايام وسنوات تمر فمات الرجل فورث و أ ن ج ب من ا ل م ر أ ة أ و ل ا د وصار له فيهم مالا و س و ج ة فجاء المسلمون خزان أن يفتحون هذا البلد م ر ة أ خ ر ى و إ ذ ا به يرى جيش المسلمين فيحن إ ل ي ه م وكان هناك رجل يعرفه فلما ر آ ه ناداه من بعيد يا عبد الرحيم يا عبد الرحيم أ ي ن أ ن ت قال إ ن ي هنا ا ل آ ن قال أ ل ا ترجع قال أ ن لي, لي بالرجوع وقد صار لي ز و ج ة ومال وولد قال يا عبد الرحيم ما بقي معك من كتاب الله شيء قال آ ي ة كلما راودتني نفسي ل ل إ س ل ا م تذكرتها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الدنيا حينما, حينما تبسط كل ما لديها لك. لديها لك ولكن العاقل من اخذ عن الدنيا و ع ن م ا عن الله خذ منها على قدر حاجتك على قدر ما يبلغه الى ربك جل وعلا كن على حذر من امر هذه ا ل ح ي ا ة فقد ذكر لنا ان عيسى صلى الله عليه وسلم ر أ ى ا م ر أ ة شمطاء عجوز ف أ ق ب ل عليها وقال من أ ن ت قالت الدنيا قال لي عندك سؤال كم رجل تزوجت قالت كل الناس تزوجت إ ل ا من رحم الله قال أ ط ل ق و ك أ م قتلتيهم قالت يا روح الله والله إ ن ي لهم لقتل قتلتهم جميعا إ ل ا من عصمه الله مني هذه ح ق ي ق ة الدنيا هذه هي حقيقتك أ ن ت انك عبد لله ولا تستطيع أ ن ترفع ق د م ولا أ ن تضع آ خ ر ا إ ل ا إ ذ ا استوقفت ب أ م ر من الله عز وجل كلنا أ ص ح ا ب ذ ن و ب لذلكم الوقت وان الدنيا تمر غ ن ا مسرعه كنا بالامس كنا القريب كنت ننتظر كنت ايام رمضان ومضى رمضان, رمضان, رمضان, رمضان, رمضان وها هي الايام وها تقبل وهي هي ساعات الطاعات تقبل يقبل ب ي وربما لا تجد لنفسك مخرج زمن تقلبت فيه الامور ربما تجلس مع صاحبك ساعات طوال يكلمك عن المكسب والخساره يكلمك عن اشياء مضت ويقول لك فعلت وفعلت وما جلست مره مع رجل يذكرك بالله ان الاصحاب قلوا في وقت لا تجد فيه صاحبا ولا معينا أ ص ح ا ب قش إ ذ ا ا ت ك أ ت عليهم هش عليهم عليهم. لا وزن للرجل إ ل ا ب د ي ن ي ولن يستقيم لك الدين إ ل ا إ ذ ا أ ف ر غ ت قلبك من الدنيا و أ ق ب ل ت على الله ميزانك في ا ل آ خ ر ة هو عند الله ب ا ل إ س ل ا م فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا ي ر ى ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرا ي ر ى أ خ ي المحب يا من جئت تستمع كلمات ربما تخرج من هنا منكسرا قلبك ح ل ب ولكن حينما ت خ ا ل د ك الدنيا تعودك ما جئت لا نريد منك ذلك إ ن م ا نريد أ ن نقول لك حر قلبك إ ل ى الله اجعل قلبك دائما وعملك في ط ا ع ة الله عز وجل اذا أ ق ب ل ت الدنيا فوليها ظهرك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقم اخشى عليكم ولكن أ خ ش ى عليكم الدنيا تبسط كما بسطت على من كان قبلكم فتهلكهم حينما تنافسها الناس وقال بعضهم إ ذ ا وجدت الرجل ينافسك في أ م ر الاخره فنافسه ولا حرج هل ر أ ي ت رجلا م ر ة دخل قبل ا ل ص ل ا ة بساعات أ و بنصف س ا ع ة يصلي ووجدت من يزاحمه والله الذي لا إ ل ه غير ما وجدت ذلك ولكن انظر إ ل ى الدنيا حينما تريد أ ن تشتري ق ط ع ة أ ر ض في مكان حي كما يقولون تجد الناس إ ذ ا قلت عشر يقولون عشرين صح مضبوط الناس يقولون عشرين وثلاثين、مم. كلها يريدها لنفسه م لما؟, لما يرى فيها من المزيد أ م ا أ م ر ا ل آ خ ر ة فهو أ م ر نسبي مغير الا من كان عند قليل من الناس عودوا إ ل ى ربكم استغفروا الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين إ ن ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه ا ل أ م ة ليست كما يدعي بعض الناس أ ن يخرجهم من ظلمات الكفر إ ل ى نور التوحيد و إ ن كان كذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ر ا د من هذه ا ل أ م ة إ ل ا استخلاص النفس لله أ و ل ا لو ق ر أ ت س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت ب أ ن العهد المكي الذي هو أ ص ع ب العهود كان ت ر ب ي ة للنفوس على التوحيد وعلى العطاء وعلى البزع على كل شيء أ م ا سمعت م ر ة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رجل فاق الخيال يقول الذهبي شيخ ا ل إ س ل ا م والله الذي لا إ ل ه غيره إ ن ه لشيخ ا ل إ س ل ا م حينما يطلق الدنيا ويقبل على ا ل آ خ ر ة أ س ل م صغيرا فكان له السبت وعاصر أ ب ا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان متبعا, متبعا. وعاصر عمر هو أ ب و ه ف أ خ ذ من النبي و أ خ ذ من أ ب ي بكر و أ خ ذ من عمر ثم لما تفرد في الزمان صار هو شيخ ا ل إ س ل ا م حتى ان بعض العلماء أ ر ا د ا ل م ق ا ر ن ة بين عمر وبين ابنه فجمع بينهم بعض العلماء قال إ ن عمر كان خ ي ر ة زمان بعد أ ب ي بكر في ذلكم الوقت وحقا له ذلك هو أ م ي ر المؤمنين الذي ما ترك شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا فعله وما سقر الدنيا إ ل ا ل ل آ خ ر ة و أ ن ا أ س ت و ق ف ك مع موقفك عمر دخل عليه ع ر ا ب ي كما روى أ ص ح ا ب السياره و إ ذ ا بعمر يقرب إ ل ي ه طعاما كسر خبز وزيت ربما لو قرب إ ل ي ك هذا الطعام تعافوا ولكنهم علموا عن الله حتى ان بعض المستشرقين لا نستدل بكلامهم ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك هم اخذوا ا ل ح ك م ة والكلام من أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل طعامك كالدواء انظر لا ت أ خ ذ منه بكثره ف ي ق ت ل ك ولكن خذ من الدواء على حسب ما يصلح جسدك ونسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن ادم وان كان في الحديث م قال ولكن حسنه بعض أ ه ل العلم خذ و ف طعامك لقيمات لي قم ن ص ل ب ك عمر دخل عليه الرجل فقدم إ ل ي ه الطعام و قال كل فنظر إ ل ي ه ثم ت أ خ ر ف إ ذ ا بعمر يقول له ك أ ن ك تعاف الطعام قال يا أ م ي ر المؤمنين والله الذي لا إ ل ه غيره لو قدمت هذا الطعام ل خ ا د م ما قبله يطعن في عمر يطعن في س ه د و ورع عمر و لكن عمر أ ر ا د أ ن يعلمه أ م ر ه قال ك أ ن ك تقول لي أ ن ي لا أ ج ي د الطعام اسمع أمير المؤمنين. والله يا هذا لو أردت المؤمنين الطعام طعام. طعام. من يا والله هذا بلاد لو ك ر وقيسر ى لجاءني ل ا ط ع ولو ولو اللح لجاءني لكذا لجاء. أردت أردت أ كذا, كذا, كذا, كذا. كذا. س م لتعلم、تعلم. تخرج من هذا المكان ب خ ط ة عمل و ك أ ن ك ولدت ا ل س ا ع ة قال يا هذا, هذا, هذا اني وجدت صاحباي ا على ام فما اردت المخالفه حتى الحق بهم وجد النبي طلق الدنيا ووجد ابا ب ك طلق الدنيا فكيف لعمر ان يجمع الدنيا وهو الزاهد الورع ح لما قارنا ل ع ل م ا ء قالوا عمر في ز م ا ن لا نظير له فلما مات عمر احتل ابن عمر ا ل م ن ز ل ة ثم تابع ابن عمر سالم ثم تابعه آ خ ر و ن من أ و ل ا د ه ز ر ي ة بعضها من بعض كلهم يعلمون ب أ ن ا ل آ خ ر ة هي خير و أ ب ق ى ما لنا ركنا إ ل ى الدنيا مالنا لا ح د ف لنا في هذه ا ل ح ي ا ة لو س أ ل ت رجل لم تتزوج؟, تتزوج سؤال عابر كما يتزوج, كما يتزوج الناس؟, الناس لو جئت إ ل ى ا ل م ر أ ة برجل خير دين وقلت لها, دي قلت وقلت لها تزوجي لا تريده انما تريد كذا وكذا وكذا أ و إ ن غالب الناس لا ي س أ ل و ن عن دين الرجل إ ن م ا ي س أ ل و ن على كم جمع وربما لا يصلي وربما لا يعرف لله حقا إ ل ا أ ن ه ثري كل ذلك اختلاف في الموازين كل ذلك إ ن م ا ينبئك عن ح ق ي ق ة العباد ب أ ن العباد صاروا فرغا لا هم لهم ولا وزن لهم ارتفعت ا ل أ س ع ا ر نزلت ا ل أ س ع ا ر اسمع لتعلم ذكر لنا في بعض الكتب التي سبقت قبل ا ل ق ر آ ن وتناقله أ ه ل العلم ب أ ن الرب سبحانه وتعالى قال يا ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب ر س ا ل ة ع ا ج ل ة خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب إ ن فتك فاتك كل شيء و إ ن وجدتني وجدت كل شيء وجدت الله؟ هل, وجدت الله؟ هل, وجدت الله؟ هل علمت عن الله, علمت الله؟, علي عليه عليه علي الله هل حتحرق قلبك لله م ر ة أ ي ن ق ي ا م ه وقد مضى زمن القيام في رمضان أ ي ن قرانك وكنت ت ق ر أ و ت ق ر أ و ت ق ر أ أ ي ن صيامك أ ي ن تصدقك أ ي ن ص ل ة رحمك أ ي ن الطاعات والقربات وت حينما تمر عليك ا ل أ ي ا م مسرعه ابن عمر, عمر زاهد ورع, ورع. ورع. يقول, نافع. يقول نافع كان ابن عمر ما أ ع ج ب ه شيء إ ل ا تصدق به لماذا ل أ ن ه علم عن الله علم ب أ ن هذه النفس م و ق و ف ة وما أ ر ا د إ ل ا فقاك ا ل ر ق ب ة فان بعضهم قال والله إ ن ي لا اقسم على الله ب أ ن ابن عمر في ا ل ج ن ة ولم يبشره النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة احذر ضع هذا ن ص ف ع ي ن ك إ ن م ا هم أ ق و ا م عملوا لله فقط. فقط لم يبشره النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة إ ن م ا بشر اباء ما قال في حق ابن عمر إ ل ا رجل صالح كما س ب ت عند البخاري رحمه الله فقال نافع كان يركب يوما جملا فلما صار بي أ ع ج ب ه فنظر إ ل ي ه وقال والله إ ن ك لمن أ ح ب المال إ ل ي ه يا نافع هو صدقه لوجه الله تفاعل تفاعل سريع لما ل أ ن القوم علموا ب أ ن الله عز وجل هو الذي يعطي أين ع ط اين ك أ ب ز د ك كم جمعت من ا ل أ م و ا ل ولمن تتركها يا مسكين ربما تتركها ل أ ق و ا م ليسوا بصالحين يتمتعون ويأكلون وينعمون ويدخلون الجنة بمالك وأنت في اين وأنت وقتك؟, وقتك الذي ضاع سدى في قيل وقال وقد ح ذ ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم من إ ض ا ع ة ا ل أ و ق ا ت و ا ل أ م و ا ل وقيل وقال أ ي ن نصحك لله أ ي ن طاعتك ا أ ي ن قرباتك و أ ن ت في أ ي ا م خير هل استعددت لهذه ا ل أ ي ا م هل تغير قلبك هل مر عليك اليوم ك أ م س هل شعرت يوما ب أ ن ك تحتاج إ ل ى ركعات إ ن العباد غاب عنهم مكان الرب سبحانه لذلك إ ذ ا ح ز ب الرجل منهم أ م ر يسرع إ ل ى فلان ل ي ف ق قيده ولو دخل المحراب وتوضا وفق وساق قلبه ودخل على الله لازاح له كل شيء و ب س ط له كل شيء ان بعض الصالحين قال ك ل م ة قال والله ا ن في ن ع م ة لو علم الملوك بها ل ق ا ت ل و ن عليها اخ الحبيب, الحبيب. الحبيب كلنا اصحاب ذنوب كلنا اصحاب معاصي فان السعيد منا من جنب الفتن, الفتن. وان السعيد منا, منا من علم عن الله, علم عن الله. واستوقف أستوقف القلب أستوقف أستوقف وجمع كل شيء, شيء من اجل ان يوقفه لله, لله. دخل عمر على خالد, على خالد وهو يحتضر. يحتضر اسمع لتعلم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير خالد فتح الدنيا وهو سيف الله الذي لا يقصر ل م ا دخل ما وجد إ ل ا ح ل س فراش باني و ق ص ع ة وكوب ماء مكسور قال يا أ ب ا سليمان أ ي ن متاعك الا يعلم عمر ب أ ن خالد ترك الدنيا بما فيها ألا يعلم عمر بأن أصحاب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الدنيا إلا للآخرة ما عمر جمع فنظر إ ل ي ه خالد وقال يا أ م ي ر المؤمنين لنا دار لنا دار نرسل إ ل ي ه ا كل متاعنا دارك غدا لا تعرف إ ن أ خ ط ا ت ك ا ل ج ن ة ف أ ن ت في النار لا منزل ثالث بينهم ف إ ن الله عز وجل خلق ل ل ج ن ة أ ن ا س وخلق للنار أ ن ا س ن س أ ل الله الملك أ ن يبصرنا بعيوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أ م ر ن ا اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أ ل ف بين قلوب العلماء والمسلمين اللهم أ ح ق ن دماء المسلمين اللهم دلنا عليك اللهم دلنا عليك اللهم دلنا عليك اللهم, دلنا عليك. اللهم انا ن س أ ل ك قبل الموت ت و ب ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك قبل الموت توبه اللهم انا نسالك, نسألك استغفار ا ورجوع وعزم على أ ن لا نعوذ للمعاصي أ ب د ا اللهم اللهم اغفر لنا ز ن و ب ن ا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا واجعل ما قلناه في م ز ا ن حسناتنا اللهم اغفر لمن ق ر أ ن ا ولمن علمنا ولمن كان له حق وفضل علينا ومن كان سببا في اجتماعنا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله